انا بقدم قلبي اه لو تقبلوا وادي كمان عمري كأنه في اوله والشوق ده كله, كله انا بحبك قد كل الدنيا دي ولا قد الشمس والليل والهوى من نار قبرت اعرف قد ايه انا بحبك قد كل دول سوا Let's so the